هِيَ مَا فَاتِحَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فِيهِمَا تَاجٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ آيَاتُ فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان شور مقفورات في الخيام مقفورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لَمْ يَطْمِسْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ لَمْ يَطْمِسْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ دا يبّكُ ما تُكَّبان مُتكين على رففٍ خ وَعَ قَرين شسان على رفٍ خ وَعَلَ قرين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال في الواقعه اذا وقعت واقعة ليس لي وقعتها كاذبه ليس لي وقعتها كاذبه خافضه, خافضة رجا وَبُسِّتِ الْجِبَالُ بَسَا وَبُسِّتِ الْجِبَالُ بَسَا فَكَانَتْ هَبَاءً ثلاثه فكلتم اذواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب الميمنة حابو المشامه وحابو المشامه ما حابو المشامه والسابقون السابقون والسابقون السابقون اولئك المكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم سلة من الاولين سلة من الاولين وقليل من الاخرين وقليل من الاخرين على سرر ممدوده على سور موجود متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين